أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إسلوها تسبرو أو لا تسبع سواء عليكم سواء عليكم إنما ترزون ما كنتم تعملون إن المستقين في جناتنا نعيم فاتين بما وهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه ودورناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا ألحقنا بهم ذريته وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكنة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأسين فيطوف عليهم غلناهم لهم كأنهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في يهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنتم كَبِكَاهِ وَلاَ مَدْنُونَ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَّتَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ